بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسنوا الوداعه واتقوا الله ربكم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 إِسْنَ من المحيض من نسائكم إن ارتبأتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يعيض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً